111. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 113. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم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 124. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدمه أجرا عظيما 125. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 126. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا